أمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة الثامن والستون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على ما بقي من فوائد الآيات الكريمة في قصة ذبح البقرة الذي أمر به بنو إسرائيل من أجل تعين القتيل من أجل تعيين قاتل القتيل كنا وقفنا على قوله تعالى وإنا إن شاء الله لمهتدون واستعرضنا عند ذكر فائدة المستنبطة من هذه الجملة إلى حكم الاستثناء في الإيمان وهو قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله وبينا أنه إن كان ذلك لشك في أصل الإيمان فإنه محرم بالكفر بل نقول إنه كفر لأنه ينافل الإيمان الجازم وإن كان الغرض منها التبرك أو بيان أن ما وقع فهو بنشعة الله فإن هذا لا بأس به والنمضي قدما في بيان فوائد هذه الآيات الكريمة التي جاءت في قصة ذبح الفقرة لتعيين قاتل القتير فنقوم من هذه الآيات الكريمة أنه إذا ذكرت أوصاف في شخص يخشى منها أن يتوهم المخاطب شيئا خلاف الواقع فإنه لا بد من ذكر قيد يرفع هذا التوهم وذلك في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسترحرف مسلمة لا شيئة فيها فإن قوله لا ذلون تثير الأرض ولا تسترحرف قد يقول قائل إن فيها عيبا لأنها لا تقدر على أن تثير الأرض أو تسترحرف فبين الله تعالى أنها مسلمة لا شيئة فيها وهذا يسمى بالاحتراز أو بالاحتراس في علم البلاغة وقد جاء ذلك في القرآن في موابع منها قوله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ حكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان قال تعالى بعد هذا وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح والقيرة وكنا فعين فلما ذكر الله تعالى أنه فهم الحكم الصحيح سليمان وكان ذلك يخشى منه أن تهبط منزلة داود عليه الصلاة والسلام بين الله تعالى أن الله قد آت داود وسليمان حكما وعلما و. أن الله سخر لداود الجبال تسبح معه والطير إلى آخر لا ومن ذلك أيضا قوله تعالى لا يستوي منكم من أن أنفق من قبل الفسح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن فإن قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قد يؤدي إلى انحطاط كبير في رتبة الآخرين الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فرفع الله ذلك في قوله وكل أوعاد الله حسنا ومن ذلك أيضا قوله تعالى: لا سوا القاعدين من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأعمالهم أوفسهم فضل الله المجاهدين بأعمالهم أوفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله حسنا فلما فضل الله فلما ذكر الله تفضيل المجاهدين على القاعدين قال وكلا وعد الله حسنا الا يتوهم واهم من ذول الآخرين مثل الاخرين نزولا فاحشا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان ما عليه تنوسائل من التعاضم والترف والاستعلاء لقولهم قالوا الآن جئت بالحق فكأنهم هم الذين يحكمون على موسى عليه الصلاة والسلام بل هم الذين يحكمون على ما جاء به موسى من كونه حقا أو باطلا لقولهم قالوا الآن جئت بالحق ومن المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام قد جاء بالحق في ذلك الآن وقبل وقبله ونفائد هذه الآيات هذه الآيات الكلمات أنه يجوز حرف الأرض بالبقر وصقل الحرف بها بقوله لاذا لون تثير الأرض ولا تصفق الحرف ومن فائدها الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا نستعمل في الحرف وسقل في حرف العرض وسقيل الزرع إلا ما كان دلولا طيعا وذلك لأن الشموس هو الصعب قد يفسد أكثر مما يصلح يمكن أن نفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن نستعمل في الأشياء أن لا ألا نستعمل من الأشياء إلا ما دلت التجارب على أنه صالح فيها حتى لا نقع في الخطأ والزلل ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل حين انتثلوا ما أمرهم نوسى عليه الصلاة والسلام بذبح البقرة ما التشدد والتعنت والاستفصال لم يذبحوها من قياد من تام وتنفيذ فوري وإنما ذبحوها وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا الفعل لكونهم متصفين بالعلو والاستكبار ومن فرائد هذه الآيات الكريمة أنه يجوز ليكف المسبب قبل ذكف السبب فإن الذبح كان سببه الاختلاف الذي وقع بين بني إسرائيل بشأن قسيب ومع ذلك ذكر قبل أن يذكر السبب لأنه هو محل العبرة وهو الذي يكشف حال بني إسرائيل على وجه حقيقة وأنهم قوم لا ينتثلون لعوامر الله ورسوله إلا بعد أن تقبله مؤنوثهم وكأنهم يريدون أن يتبع الحق أهواءهم ويدل لهذا قوله قولهم الآن جاءت بالحق، ومن فوائد هذه هذه الآيات الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث كان ضرب هذا القتيل سبباً لحياتهم، فإن إحياء الموتى لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل. لهذا لما ناضر إبراهيم من حاجه في الله قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت قال هذا المحاج أنا أحيي وأميت وهو كاذب فيما ادعاه فإنه لا يقضي على الإحاية ولماته إلا الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية هذه الكريمات أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وأن كتمه الإنسان فإن الله تعالى سيخرجه لا سيما إذا كان في خروجه للعباد مصلحة كما قال الثالث والله مخج ما كنتم تكسمون ومن فوائدها أن القاتل لا بد أن يخرجه الله ويبينه كما قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسل في القتل فإن الآيات الكريمة تدل على أن ولي المقتول له سلطان شرعي وسلطان قدري فإن الله تعالى يبين هذا القاتل حتى يقتل ولهذا قال فلا يسل في القتل ومن فوائد هذه الآيات الكلمات أن هذه القصة هي هي قصة من خمس قصص في سورة البقرة كلها فيها إحياء الموتى وسنبين ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته